وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد وإخوة الكرام الدرس اليوم كان يعني هو مخصص للنساء فتتقدم النساء على الرجال في هذه المسألة وإن كان يشترك الرجل مع المرأة فيما سيأتي فالأصل أن نقدم ما يخصهن لكن الصحيح أن نقدم ما قدمه الله لله في علاه فاللغة العربية أفضل أن نقدمها مع أني أردت أن أنا أبدأ بالعدد ونحيت كتاب العدد لمدة معينة حتى يعني لأن بعض الإخوة نصحني إن الأخوات غارقة في المخالفات كالإخوة يعني حتى ما يخرجنا يقنطنا على الإخوة يعني. فالإخوة الذين يخالفون الشرع عن عدم علم كثر والأخوات أكثر لا سيما وأن الله للعلى بيّن لنا أنهن يعني فيهن النقص في العقل والدين وهذا ليس سلمة في حقهن لكن الغرض المقصود هذه المخالفات لابد من التنبيه عليها فأردت أن أبتبئ قبل شرح الكتاب المنهدي حكام العذك أن أبتبئ بمخالفات تقع فيها النساء سواء كانت في العبادات أو في المعاملات خاصة في معاملات الزوج أو في الزي واللباس أو في التعامل بينها وبين الأخرىات من الأخوات لكن كما قلت لابد أن نقدم الأصل وهو الأقوى اللغة العربية أقول القرآن الكريم هو دستور هذه الحياة والقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة ولا تعتز الأمة أو لا يأتيها عزها إلا بالتمسك بهذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله جل في علاه إن الله جل في علاه أناط الشرف والقيادة والاستيادة والريادة لهذه الأمة بهذا الكتاب حيث يقول جل في علاه وأنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم علوفكم سيادتكم قيادتكم ريادتكم لا تكون إلا في هذا الكتاب واستقع وواكب هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما اِن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ألا وهو كتاب الله وصلة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة صنوان هي ملازمة لا يمكن أن تفترق عن الكتاب فكتاب الله هو اعز هذه الأمة التمسك بكتاب الله شرف هذه الأمة القيادة والسيادة والريادة لا تكون إلا في هذا الكتاب ولذلك قال عمر بن الخطاب عندما أرسل باعته إلى مكة وجعه الوالي قال من تركت أو من خلفت هناك قال فلان من الموالي قال تركته يتسيد عليهم قال إنه يحفظ كتاب الله ويعلم الفرائد فقال له عمر إذن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا القرآن أقواما وأخفض آخرين فالناس يرتفعون بفهمهم كلام الله الذي الله ومراض الله في كتابي وهذا لا يكون إلا باللغة العربية ولذلك عمر بن خطاب كان يقول ويضرب بالدر على ذلك يقول تعلموا العربية فإنها لغة القرآن ونحن أعاجم يغفر الله لنا ما نحن فيه حتى نحن أعاجم نسنا بعرب ما من كثير من حتى كلمات المصنفين إلا ونستعجمها ولا نستطيع أن نفك هذه الكلمات فاللغة العربية لها أهمية قصوى لأن بها مع أنها من علوم الآلة لكن بها استقامة اللسان واستقامة اللسان نقول ممدحة في الشخص استقامة اللسان والأمر الثاني وهو الأهم العقل عن الله دل فعله وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع انظر لما تعلم بأن سهولة اللغة العربية فيها التقديم والتأخير وممكن المفعول يتقدم على الفاعل أو الخبر يتقدم على الممتدأ هذه تجعلك تتوسع في الفهم في كلام الله دل فعله عندما يقرأ القارئ مثلا قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ماذا سافى إن لم يعرف المفعول من الفاعل وإن لم يعرف سهولة هذه اللغة التي تقدم وتؤخر يمكن أن تقدم وتؤخر وأن هذا التقديم فيه أسلوب الحصر إن لم يعلم ذلك لا يعرف عن الهجل في علاه فيتعج بالعام من سماع هذه الآية يقول والله يخشى منهم لهذه الدرجة العلماء لهم هذه المكانة فإن الله يخشى من العلماء هذا من الفحش صحيح ولا لا إنه أخطأ لأنه لم يتعلم العربية لو علم أن المفعول تقدم على الفاعل هنا علم أن معنى الآية إنما يخشى الله. الله لفظ الجلال منصوب بالفتحة الضائرة إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء هنا هم الذين يخشون فاعل هم الذين يخشون الله ذا اللي فعله وأيضا قول الله تعالى لينال الله لحومها ولا دماؤها فالتقديم والتأخير عندما يعرفه العبد يفهم ويعقل عن رسول الله سبحانه مراده ولذلك كانت من الأهمية تعلم اللغة العربية أقول قبل الإسلام كان العرب لهم لغة سليقة فصاحة وبلاغة وشاعر عالي جدا لهم علو كعب في اللغة العربية وجاء الإسلام بفضل الله وهذا الكتاب العظيم جاء ينظم ويرتب هذه اللغة واجعل فيه زيها العظيم الذي نراه الآن العرب يعني نهتم بالجزيرة العربية لأن الدين كله كان في الجزيرة العربية العرب في الجزيرة العربية كانوا اولا عرب الشمال وعرب الجنوب في أحد يعرف يسميهم العرب العربة لا لا أيها طحتانيون منهم القحطنيون اي جهه اليمن يعني فين في الوسط ولا في الغرب ولا في الجنوب في الجنوب في الجنوب وفي الشمال لا ها طب مين من ولد اسماعيل لا ما هو انت على نفس الوزن العدنانيون نعم دول من ولد اسماعيل في الشمال والقحطنيون كانوا في الجنوب واللغه تجمعهم هي اللغه العربيه لكن كان في اختلاف, اختلاف في اللهجات او اختلاف في اللهجات ولذلك القرآن لما نزل سبعة أحرف يجمعه اللغة العربية لكن الاختلاف هو اللي كان ضارق تثبتوا تقرأ تبينوا في حد ينده علم قراءات هنا ما في هو نافلة القول لأقصده لا أن هذه من علم القراءات تبينوا تثبتوا أيضا تقرأ مثلا لامستم تقرأ أهلا مستم أماناتهم أماناتهم تقرأ نستعين تقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآية تقول هاتوا الآية إياك نعمدوا إياك نستعين تقرا نستعين وتقرا نستعين نستعين فهذه كلها قراءات ايضا يغض يغض ويغض تفك الشد فالحاصل هذا هو الخلاف لكن تجمعهم اصول اللغة اللي هي اللغه العربيه لما دخل الاسلام جزيره العرب وكما قلت البس اللغة الثوب الجديد بعد ذلك فتح الله الانصار على يد المهاجرين والأنصار الذين رفعهم الله بتمسكهم بكتاب الله وسنة النام السلام لما فتح الله عليهم الأنصار حدث الجهاد ثم السبي فجاءت الأعاجم دخل الأعاجم بقى العبيد والإمام فلما دخل الأعاجم أصبحت اللغة العربية يحدث فيها الخالط بين العجمة وبين اللغة العربية فحدث اللح فلما ظهر اللح ابتدى جهابذة اللغة أو جهابذة السنة أو جهابذة الكتاب قالوا لابد من حفظ كتاب ربنا وسنة نبينا ولا تكون إلا بوضع الضوابث والقواعد لأمور النحو حتى لا يحدث اللحن في ديننا ولا يحدث اللحن في كتاب ربنا وهذا الذي أهاله عمر بن الخطاب عندما جاء عربي يطلب قراءة القرآن يستقرئ فأخذه رجل ليعلمه فأضاعه قال في سولة براءة قال فيها وأذانه من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء أكمله. ها أن الله بريء من المش... ها أكمله ورسوله هي تقرأ ورسوله فالأعربي قرئت أمامه أنا الله بريء من المشركين ورسوله فقال أبرأ مما ممن بريء منه الله لأله في علاء كان يبرأ من رسوله ele y si envoque وهذا الذي تهدم الدين بأسره فلما قال الأعربي ذلك وسمع عمر فقال لا لا تقرأ هكذا فقرأ عليه أن الله بريء من المشركين ورسوله فقال أبرأ من من منه الله ورسوله ففاهم الرجل لما شكل له التشكيل صحيح فهمها ضعيحا من هنا قال العلماء أمر عمر بن الخطاب أبا الأسود الدؤلي أن يبدأ في وضع القواعد النحو والصر وبعض العلماء قال لا هذه البداية بعض العلماء قال علي بن أبو طالب هو اول من يعني أشار على أبي الأسود أن يضع القواعد في اللغة ولا مشاح بذلك ولا نقف عندها كثيرا عمر او علي او أبو الأسود هو نفسه الذي فعل ذلك بداية فذا يعني لا يهمنا في شيء كبير لأن المهم أن اللغة قد وطعت لها القواعد سواء بسبب عمر أو بسبب علي أو بسبب أبي الأسود أدوا عليه أشهر النحاة الذين انبروا في ساحات اللغة عندنا في أهل الإسلام منهم أولا منهم أولا يعني إحنا نترك اللي وضع القواعد ونذهب لغم حرام يعني في كده في بخسر الحقوق بهذه الطريقة ويل للمتوففين أنزلوا الناس ونزلهم الذي وضع القواعد اولا هو الذي يذكر أولا ابو الاسود الدواري وايضا الخليل بن احمد الخليل بن أحمد هذا كان شيخ من شيخ سيبويه الخليل بن احمد طبعا ابو عمر من علاء وايضا الخليل بن احمد طبعا هذا البارع العظيم في اللغة هو تلميذ الخليل بن احمد وسيبويه اسمه سيبويه دي يعني الاسم ده فارسي سيب معناته تفاح سيبويه رائحه التفاح ده ونفط وي أيها راحت ايه راحت البترول فاحت النفط فأشهر النحات تيب وي وأيضا الخليل أحمد والفراء والكسائي مهبط وضع قواعد اللغة كان في البصر وذلك ترى أهل العراق عندنا يعني بجلس مجال في العلم على الإخوة معي إخوة عرقيين يمكن بعض الإخوة جاء ونظر في ذلك أحمد تذكرهم يعني ثوارث ميدان في اللغة وفي غيرها لكن هم فوارس ميدان حقا فاللغة أصالة أصلا مهبطها البصرة البصرة وذلك ترى كثير من المتمكنين ولسنا منهم نحن فقط نبصر أنفسنا والإخوة لإستقامة اللساء يقولون واختلفوا في هذه المسألة البصريون والكوفيون وترى بعد ذلك حتى تموت أنه فالبصرة هي اول يعني علماء اللغة برعوا في البصرة ثم تتلمذ على أيديهم أهل الكوفة وأصبح الخلاف بين أهل الكوفة وأهل البصرة فهم فوارس الميدان في اللغة. هذه كلمة موجزة في مسألة تاريخ اللغة ووضع اللغة أقول علم النحف هذا العلم الشريف العظيم الذي لا بد لكل إنسان أن ينشغل به ولا يمكن لطالب علم أن يطلب العلم من دونه كان الإنسان يطلب العلم ويطلب النحف لكن ما كان يجد يعني يجد فيه أو يجد في طلبه يقول هو من علوم الآلة بعد ذلك استدرك أمره بفضل من ربه ونعم علم أن هذا لا بد أن يعض عليه بالنواجد حتى وان يعني انتهى مثلا من الاجروميه وما بعدها تكمله الاجروميه ويقف عند ذلك نقول له اوقف ما يهم لان الاهم من انت فقط يستقيم لسانك وان تعقل عن الله مراده وان تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده فاقول علم النحو يبحث في الجمل علم النحو علم بحث الجمل غير علم الصرف علم الصرف يبحث بنيه الكلمة فهو يبحث في الجمل وينظر في اواخر الكلمه من حيث الرفع من حيث الخفض من حيث الجزم من حيث النصب تقول مثلا القرآن هذه كلمة القرآن اللفظة هذه القرآن تراها في أكثر من موضع مختلفة فيقف المرء متعجبا عجبا قرأتها القرآن فسمعت الرجل وأنا أسير في الطريق يقول القرآن كلام الله فرفعها ثم يقول من القرآن فنصبها يقول وقرأت قرآنا فينصبها يخفضها ثم ينصبها فقال هذا عديد فنقول له هنا يأتينا مجسدا علم النح ويقول انا أكفيكم ذلك من أنت؟ قال أنا الذي أبحث في علم الجملة وأنا الذي أبحث في أواخر الكلمة أقول أولا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة القرآن مخلوق مثله مثل السماء والأرض الحمد لله على الإخوة الذين يدخنون العقيد القرآن غير مخلوق هذا أصل أصيل طب عند من؟ عند المعتزلة لا عند أهل السنة والجماعة عند أهل البدعة والضلالة عما الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة القرآن كالسماء كالأرض كالبحار كالأنهار وهم تاني هذا قمياش صحيف لي أنا خلاص وهم احتمثم فإذا أصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله القرآن كلام الله تقرأ القرآن شكل الدم. القرآن كلام الله طيب قال الله تعالى الرحمن علم القرآن نفس اللغة قال علم القرآن خلق الإنسان فهنا منصوبة حجيب تأتي وتقول يقول الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن ويقول الله تعالى وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فوقفنا متعجبين قرآن قرآن قرآن ما هذا لماذا هذا العجب لماذا هذا التغيير فجاء علم النح يبين لنا ويبسط يقول أكفيكم ذلك وأبين لكم لما هذا الاختلاف أولا القرآن أولا القرآن وكلام الله هذا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه مبتدأ والمبتدأ مرفوع يبقى إذن رفع على أنه مبتدأ إذن هذا التشكيل أشياء مبتدأ رفع طيب الثانية قال الله تعالى الرحمن علمه القرآن فالقرآن ليه ما نصرت ما كانت مضمومة أولا قال لأنها تغير المحل تزحزحت من الابتداء أصبح موقعها موقع آخر وهو مفعول به الله علم القرآن فالقرآن مفعول به منصوب وعلامة النصب أكمل أبا أيوب فتحة افتح زي ما انت عايز ها خلاص كده لا القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على. ااخره امال نقول لابد فتح الظاهر على اخره طيب واننزل من القران مكسوره هي مخفوض صح ولا لا فنقول نعم لانه ايضا تغير الموقع لانه جاء تبقا حرف جر فتبقى القرآن يعني من مخفوض بالكسرة الظاهره على اخره لما او منصوب بالكسره الظاهره على اخره لتعلقه بيش بال عامل العامل الذي غيره وهو من اللي هو حرف الجر ايضا نقول يشرب فشربون طيب يشرب يشرب ايضا تاتي يشربوا. يشرب يشرب يشرب بدون كلام بدون فتح ولا هاء ولا اي شيء سكت يشرب وتكت دي اسمها ايه اسمه ايه ده تكت عليها اسمها سكن تسلم سكون يبقى يشرب ويشرب يشرب لا بد ان نحل هذا الاشكال ايضا نقول ناتي بالجمله حتى نحل الاشكال يشرب محمد اللبن من محمد في محمد فيكم هنا انت محمد تقر انك شربت لبن يعطينا اجابه طيب يشرب محمد اللبن وأيضا نقول لن يشرب محمد اللبن وأيضا نقول لم يشرب محمد اللبن يبقى يشرب يشرب ويشرب يشرب الأولى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الدم الضغيرة على أخير لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم طيب الثانية لماذا غيرناها من يشربه يشربه نقول لن يشرب لن يشرب لن هذه ايه للتعبيد لا أنه في للتعبيد ليست للتعبيد محلوها الحقيقة لن يشرب فنقول يشرب فعل مضارع ايضا لكنه منصوب لماذا لنه سبقه سبقه ناصب وهي علامة الناصب اللي لن وايضا قولنا لم يشرب محمد اللبن لم يشرب سكننا لماذا سكننا قلنا فيشرف فعل مضارع مجزوم بالسكون لانه سبقه ايه جازم لان لم من ادوات الجزم يبقى اذا التغيير هذا كله علم النحو يأتي يبين لنا ويفسر لنا لماذا ذلك فهمتم ناتي للتدريب العملي سكوت فالديني معناه كله نأتي للتدريب العملي أنت فانا عايز اسمع صوتهم ناتي للتدريب العملي قال الله تعالى محمد رسول الله والذين امنوا معه الى اخر الايات محمد رسول الله وخمس مرات في اليوم والليلة أسمع المؤذنة يقول أشهد أن محمداً رسول الله يبقى إذن الأولى محمد رسول الله الثانية أشهد أن محمداً رسول الله طيب الثالثة في الصعيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسوله المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله والثالثة قال أيضا للسلام ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم. الأولى محمد وهي محمد الميم والحاء والميم والدال ما افترقت لكن الأولى محمد والثانية محمدا والثالثة محمد أريد حل هذا الإشكال نحن أعاجم حقا نحن أعاجم لسنا بعرب لكن هذه مبادئ لابد أن نتقنها صح ام التدريب العمليه هات فهم عندي الاولى فقط مين المبتدا مين محمد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على احسنت طب الثانيه ها مين المنصوب محمدا وعلامه نصبه هي ان حرف نصب علامه النصب نقيم عليه الحد طب ماله اسم ان فكان يعني فهما سنوان طيب اه يفترقان عكس كان كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر وان تنصب الخبر وترفع المبتدا مش هلخبط طب سخن لو مسخن مفيش حد هيجيبك ويوديك صح احسنت بس جيد احسنت اصبت الحق او كبد الحقيقه انت تنفع الخبر انت غلطتني انا كمان بقى <تصفيق> طيب إذن الثانية اسم أن واسم أن منصوب فقال أن محمد رسول الله الثالثة آه محمد آه نعم جر بالكسرة وعلامة الجر إيش ما هي جر بالكسرة يبقى علامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره وإيه العامل اللي خلان جر الباء عارف جر الباء أحسنتم ده تدريب ثاني ولا كده جيد تدريب ثاني لا لا أقول ندخل الآن إلى الكتاب والمصنف وإن شاء الله بتوسيع تكون الأسواق القادمة قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هذه أول جملة لابد أن نشرع في شرحها الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع كأنه يقول الكلام سأبين لك الكلام في اللغة له قيود وشروط حتى إذا أتتك الحروف مضموعة لبعضها تقول هذا كلام أو الكلمات مضموعة لبعضها تقول هذا كلام لابد من شروط حتى تساوي الكلام معدل رياضية الكلام يساوي لفظ دائد مركب دائد مفيد دائد بالوضع او تقول شروط ان يكون الكلام كلاما ان يكون لفظا مركبا مفيدا ها بالوضع فنقول اولا اشترط شرطا اوليا الكلام لفظ الشرط الأول أن يكون لفظا اللفظ لابد له من صوت يسمع لا يكون لفظا إلا إذا سمع فلا بد من صوت وحرف هذا اللفظ إذا قال اللفظ قلنا علمانا دايما إذا عرفوا حدوا عشان يخرج ما ليس منه يكون جامع مانع فقال اللفظ خرج بذلك الإشارة وخرج بذلك الكتابة فإذا قال الكلام هو اللفظ يبقى لابد يسمع من الأذن لض صوت يخرج نقول هذا الكلام ترى العامة كثير من العامة يشير السيد إلى عبده أو يشير المدير إلى الفراش أو إلى عامله أو إلى ساعيه فيقول أن تعال يشير إليه إشارة بيده هذه معروفة ومفهومة عند الناس يستفاد منها إيش أمره بالمجيء تعال أو يقول له أن اجلس يشير إليه إشارة أن اجلس هذه إشارة وهذه مفيدة يستفيد منها الرائي لهذه الإشارة إيش يقول استفدت من إشارتي أنه يأمرني بالجلوس أو إذا أشرت إليها كذا يقول استفدت من إشارتي أنه يأمرني بإيش بالمجيء ففيها إفادة لكننا قلنا لابد من إيش اشتراط اللظ وهذا ليس بلظ إذا الإشارة ليست بكلام لأنها ليست بلظ الإشارة وإن فهمة المراد منها لا تكون كلاما لأنها ليست بلظ طيب إذا قلنا خرغت الإشارة الكتابة رجل يبعث إلى عبده أو ساعي يقول أريد الغداء أريد الطعام أريد كوبا من الماء فكتب في الورقة وبعثها إليه إذا قرأ العبد أو الساعي الورقة يفهم من الكتابة فهما جيدا يقول إذن سيدي يريد مني الطعام فهم ولا ما فهم لكن هذه لض سمع منه شيئا لا هذه كتابة فالكتابة لا تدخل أيضا في الكلام لأنها ليست في اللفظ لأنها ليست لفظا وأقول إذا كانت ليست لفظا لا تكون كلاما لأن العلماء العرضية اشترطوا شرطا في الكلام أن يكون لفظا يبقى إذن لفظ هذه الشرط الأول يخرج بذلك الإشارة ويخرج بذلك أيضا الكتاب. لفظ مركب التركيب تتركب الكلمة أو الجملة من كلمتين فأكثر تتركب من كلمتين فأكثر تقول مثلا محمد كريم زيد أسد عمر شجاع هذه كلمات مركبه تتركب من كلمتين فأكثر محمد رسول الله الإسلام ديننا هذه مركبة من كلمتين فإيش فأكثر حالات التركيب إظهار وإدمار التركيب له حالتان حالات إظهار وإدمار الإظهار تقول محمد الرسول الله ديد كريم عمر شجاع محمد أسد هذا إظهار الكلمة الثانية ظهرت ممكن يكون الإدمار الذي يخفى منه الكلمة الثانية أيضا تركيب أن تقول مثلا ننجح هذه كلمة واحدة لو كلمة واحدة ما يمكن أن تكون إيه؟ كلاما لما, لما؟ لأننا اشترطنا التركيب نقول ننجح كلمة واحدة هل هذا كلام أم لا مش مفيد لا هو مفيد لا الان النظر فيه هل هو مركب ولا لا ننجح فين التغييف فيه ادمار نحن ننجح نقول مثلا يأتي رجل فيرى فارس الميدان الذي اشتروه بخمسة ملايين يرتدي الشرط على الخلاف الفخذ عورة ام لا وحزاء الكرة ومعه الكرة فنقول تلعب تلعب فيقول انت لا تعرف شيئا في النحو لا تتكلم بكلام تلعب ليست مركبة فماذا نرد عليه نقول كن عند الكورنر او كون عند منطقة الجزاء لا تعرفوا في العربية شيئا تلعب هذه جملة كيف ذلك في إضمار يعني تلعب أنت تلعب أنت هذه مركبة تركيب ولا لا مش فهمين ولا دماغكم راحة لكورة أنا أقول التركيب من كلمتين أو أكثر من كلمتين أو أكثر فالكلمة ان كانت من كلمتين أو أكثر دا تركيب فيكون دا كلام محمد الرسول الله ديد شجاع أحمد أسد مثلا هذه كلمات انضمت الكلمة الأولى والتانية فأصبح تركيبة طيب إن قلت محمد مسكت أحمد زيد عمر الكرة اللبن التفاح هذا ليس بكلام لي ما مش مركب صحيح فأنا أقول لابد أن يكون مركبا والتركيب إما ظاهر وإما مضمر مستتر الظاهر قد بيناه المستتر تأتي بفعل فعل ويضمر فيه إيش الفاعل أأكلوا معناها إيش أأكلوا أنا أشربوا اللبن أشربوا أنا اللبن أشربوا وأسكت هذه السكوت هنا ليس على كلمة واحدة بل هنا هو انا ننجح ننجح نحن مفهوم ولا لا يبقى إذن الشرط الثاني هو التركيب والتركيب يكون بإظهار وأيضا بإدمار الشرط الثالث المفيد المفيد يعني تستفيد منه جملة جملة مفيدة كما يقولون يعني ما تتشوف ما تتطلع بشيء ثاني تكتفي بذلك كان يتكلم معك بمبتدع وخبر محمد كريم تقف ما تريد شيء آخر لكن لو قال محمد بن عمك نعم فيه إيش ماله مات تزوج له ابن إيش فيه تقرسه ماله محمد بن عمك محمد بن عمك سكت محمد بن عمك الذي أبوه أخو أبيك كلام كثيرة هم هل هذا مفيد ليس مفيدة فلابد أن يفيد معنى أن يفيد يعني يحسن السكوت عنده التامع لا يقول ائتني بشيء آخر لا يقول ائتني بشيء آخر هذا معنى المفيد يبقى الإفادة إنه يفيد لك شيئا تعرفه وتسكت عليه يحسن السكوت عليه مفهوم, مفهوم؟ هذه الإفادة فقول الله مثلا رسول من الله يتلو صحفا مطهارا فإن نقول أنا فهم من هذه الجمل بأن محمدا هو رسول الله وأيضا أقول هو رسول الله له وظيفة يتلو الصحف التي أحيات عليه من الله ولا في علامه هذا فهم يبا إذا ماذا تطلع لغيرها تطلع الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له كفوا أحد أنا فهمت الآن من هذه الجملة بأن الله الواحد الذي له صفات الجمال والكمال وانعوط الجلال أنه لا يساميه أحد ولا يمكن أن يكون أحد كفوا لله دل في علاه ففهمت ذلك وقفت عندها ففهمت يبا إذا الكلام المفيد هو الذي إذا وقفت عنده لا يطلب السامع أن تزيده يحسن السكوت عنده بالوضع أما بالوضع ما معنى بالوضع بالوضع معناه له معنيانه المعنى الأول أن القائل يقصد هذا الكلام يخرج بذلك أنا أقول بالوضع يعني القائل يقصد هذا الكلام يقول سأضرب زيدا فأنا قلت ذلك ومع العاصر فأنا أقصد ما يقول سأضرب زيدا سأضرب طالب العلم الكسول سأضرب الفاسق أو سأضرب العاصر سأضرب زيدا أنا أقصد ذلك يخرج من قولي قصدت هذا الكلام يخرج كلام من؟ كلام أحمد؟ أي أحمد؟ كلام استكران هو أحمد استكران؟ استكران لا يقصد المجنون الطفل الذي لا يقصد الكلام يبقى إذا قل بالوضع يعني القصد أقصد هذا الكلام أعني أفهمه أعقله وأجعل من أمامي يعقله مفهوم؟ هذا المعنى الأول المعنى الثاني إما أن نقول بالقصد أو نقول بالوضع العربي يعني عند أهل اللغة الفصحاء البلغاء الأعراق وذلك أنت ترى كل الأتان من اللغة العربية إذا قال لك يحرم عليك أن تقول ضربت محمد فأقول حرام عليك ذلك هل حرام هذا حرام شرعاً أم حرام اللغة؟ ها لغة يعني حرام يعني لا يجوز في عرف أهل اللغة طيب من وين أتينا بلا ياريوز نقول أهل اللغة الذين وضعوا هذه القواعد رحلوا البلاد وأنفقوا المال وذهبوا إلى الأعراب يسمعوا منهم تفهمون يرون العربية كيف يتكلمون ويكتبون كلامهم وينظرون في لغة العرب هل هذا موزون الوزن هذا وزن صحيح في لغة العرب أم لا هذا الكلام يتفاهمه أهل العربية أم لا ويضعونه مفهوم إذن قالوا بالوضع يعني بوضع أهل اللغة بالوضع اللغة العربية الأصيلة وأصلها من الكتاب والس العرب يبا إذن الكلام هو اللبض المفيد المركب أو اللبض المركب المفيد بالوضع هذا معنى الكلام وتفسير الكلام بجزئياته فهمتم فهمتم نتدرب أخر حاجة بالوضع قلنا بالوضع لها معنايان المعنى الأول القذ يقصد عشان يخرج المجنون أي كلام للمجنون طب المجنون جاءك وقال أمي ستغطل أبي ماذا سيفعل المجنون تذهب أنت تجيش جيوش الإخوة وتذهب نقول لابد من ايش؟ من ان نمنع هذه الجريمة الشعناء المرأة ستقتل الرجل فتذهب الى مسجد بدر ومسجد التوحيد تأتي بكل الاسكندرية وكلها ليحة مشية لما نريد ان نمنع هذه الجريمة الشعناء المرأة ستقتل الرجل لو سمعنا بان الاخر الذي جمع الاخوة كلهم ليمنعوا هذه الجريمة ماذا نقول عليه؟ نقول يعني اقسم بالله انت اجن من صحيح ولا لا؟ لانه لا يعتبر كلامه لانه ايش؟ مجنون انا اقصد ايضا يعني تذكرت شي يذكر ان لو رجل سمع من مجنون كلاما فاخذه بعين الاعتبار وعمل به مثل مستر الاعراب الذين راوا بعضهم في الصحراءات يعني رجل واخر كانوا في رفقه في سفر وعندهم ماء قليل فأراد أن يتسابقا فتسابقا لكن على ايش الرهان كان على ايش ها لا اللي يسبق ياخذ الماء اللي يسبق ياخذ الماء فتسابقا قال سبقتك قال لما ما سبقتني قال اذا والله ثابقت كووإلا تأصب الماء فقال الثاني لا والله أنت ما تِبقتني انا الذي أحظر الماء قال إذا لا أنا ولا أنت والماء في الأرض, الأرض؟ فالتكبوا الماء على الأرض فهلكس فجاء ثارث وكان عقلا فقالوا نقص على هذا ليحكم بيننا فقصوا عليه القصة قالوا تَنَازعْنَا على من يأخذ الماء فقلنا لا أنا نأخذ الماء ولا أنت تأخذ الماء أصب هذا الماء قدر الله أن هذا العاقل كان معه قربة من الماء فنظر إليه من نظرة المحتقر فصب الماء في الأرض في القربة وقال دمي يسيله مثل هذا الماء أنكم سفهاء طب وانت إيش يعني بانت أضعتهم وأضعت نفسك روا إذا جاء مجنون وقال أمي ستقتل أبي نقول له أمك ستقتل أباك الحمد لله سنصلي عليه بعد الموت لا تخط ونتركه لأنه مجنون يبدأنا قلنا بالقض يعني يقصد هذا الكلام يخرج ذلك المجنون الذي يهدي ويخرج بذلك الطفل الذي لا يعقل ما يقول الثانية بالوضع بالوضع يعني ايش بالوضع كما قلت قول العراب اهل اللغة الفصحاء البلغاء الذين لغتهم سريقة هذا من الكلام تقضي الكلام ترجع عندهم هذا معروف في لغة العرب ولا غير معروف اشهر ما يقال في ذلك قول القائل استوى بشر على العراق من غير سيفنا ولا دم من هذا العلماء لما نظروا فيه قالوا الاشعارة دخلوا علينا بسيوفهم ولمحيم. قالوا عندنا من اللغة الأصيلة ما يدل على أن ال... الاستواء يعرف بمعنى الاستيلة في, إيش؟ في اللغة قلنا له هاتوا ما عندكم قالوا بيت الشعر فأتوا بهذا استوى بشعر العراق من غير سيف ولا دا من مرأة استوى يعني ايش استوى لا صحيح ولا لا فلما وقف علماؤنا أمام هذا البيت قالوا بد لنا من أمور ننظر في هذا البيت اولا ثبت العرف في المنقش لابد أن تثبت لأن هذا البيت عربي أصير ثم بعد ذلك ننظر هذه العربية الأصيلة في شيء يؤولها ألا ما في شيء يؤولها فكان المحل الأول هذا البيت ليس بعربي أصيل لا تعرفه العرف العرف لا تعرفه كذا بيت للنصراني يعني مش معروف عنده أهل اللغة الفصحاء البلغاء فالغرض المقصود بالوضع يعني وضع وضعه اللغة هذه معنى بالوضع نتدرب نتدرب طيب جاءني سائل اولا نظر إليه فأشار سلام عليكم ورحمة الله فردتوا عليكم السلام ورحمة الله فقال إن ماتت أمي وسكت أريد تحليل المحادثة التي حدثت بيني وبيني هذا السائل دقل السائل فأشار علي أن السلام عليكم ورحمة الله فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال إن ماتت أمي وسكت فمدت أنا أو مدت أنا ها. أريد تحليل المحادثة هذه في الغغة فيما درسنا الآن مرة ثالثة دخل علي رجل يسأل فاشار الي ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله طالع الناس باممي وساكن فاخذ الاجابه ورحت مجالي ان كانت اللغه مجالي ها نعم اول شيء احسن اول شيء ان اشار السلام عليكم ورحمه الله ها يبقى عند اهل اللغه اشار زيتا زيتا بكلام لكني فهمته منه انه اشار السلام عليكم ورحمه الله طيب فتعلمت منهم كلام مفيد اهو الان ليس بكلام لانه ليس ليس بلظم ما سمعت السلام عليك ورحمة الله أحسن أدي الأولى الثانية قال إيش قال إن ماتت أمي هذا كلام في لغة العرب لأن فيها حرف وماتت وأمي سبعين كلمة وسبعين حرف صح ليس بكلام لماذا لا يحسن السكوت عليه ما فهمنا منه شي. إن ماتت أمي إيش من جواب الشرط إن ماتت أمي ما لها إن ماتت تغسلها إن ماتت تصلي عليها إن ماتت ترثها ماذا تريد إن ماتت لم يأتي بالكلام المفيد طي القران فبعد ما سمع قال الحمد لله على كلامه الكريم الله الرحمن الرحيم كريم عجيب الجبار المتكبر ثم جاء دخل رجل فسمع فقال الحمد لله على كلام الله الله الرحمن الرحيم كريم الذنان صحب شعبان ها لوطان الحمد لله على كلامه ده كلام الله ممكن يعمل يقول الحمد لله على الآن يأطل عليك نعم يأطل السكتاء -يا الى كلام نعم طيب أي، أي، أي. إيش يستبكتوا من قولك قدر بالمجمع لأولا قراصة دائما فالدولة بنية الله الكريم الحليم المنان الجفار وتك يحسن على الآله فلا ما يحسن هذا هو ويأطل الله للعالى أنه كريم ومنان وأنه مجبار وأنا هو متكبر طيب دخل مريد العلاق فنظر الطبيب فقال راشد النار فقال اتألمه في بطن طابعا صحيح نص حقا دقل مريد على طبيب فقال راشد النار فقال له اتألمه في معلتي في بطن طابعا فرد علينا العيون ترى دي داري في المنزل دا لا من بعدك احسنت بس انا وريد من بعدك ها لا فصل لي الان قل لي هناك كلام وهناك ليس بكلام هناك مفيد غير مفيد إذا قلت كلام ستبين العلم صح؟ توكبر الشروط ليس بكلام تلغي الشروط أو شاط من الشروط القاعدة عن شخص سمتمين اضبطوها يعني وهذه في اللغة وفي غيرها كل حكم لا بعلل أو أنيط بعلل لا يتواجد هذا الحكم إلا بتواجد هذه العلم كأن نقول مثلا كل حكم أنيط بعلل لا يتواجد إلا بوجود هذه العلم يعني لو علق الله الحكم على شرطين لا يمكن يكون الحكم إلا بوجود الشرطين فتطبقها هنا في اللغة حتقول الحكم الكلام علق بشروط لغ مركب مفيد بالوضع أربعة. يبقى إذن لا يتواجد حكمنا بأن هذا كلام إلا بتوفر الشروط فضل قال السلام عليكم ما قال دخل قال السلام عليكم لا أشكم دخل دي بعدين يعني هذه ليست بعربية الاول لما دخل المريض عند الطبيب قال الطبيب اشكم درس هاتي الاولى ها. اولا دخول دخول ليس كلاما احسن طيب اشكم درس ليس بكلام لماذا؟ ليس بالوضع ليس من كلام العرب يبا ايضا ليس بكلام هي فارسية ورد فيها سنة بسنة ضعيف حديثة ان ابا هريرة يعني انا ما قاتتش من كيس ان السلم كان يتألم في بطن فقال اشكم درس دي بالفارسية يعني تشتكي بطنك سندها ليست بصيحة طب إذن أشكم درس ليست بكلام لأنها ليست بإنجليزية صح ليست بعربية نعم اللي بعدها لا اللي بعدها أخ غيرك قال أتألم في معداتي أتألم في بطني لا ما تجيب حتى ما يصلح ذلك حتى أقول لك أجب ها تألم جملة بس أتألم جملة طب لا خف أنت فتحت عليهم باب الآن أتألم كلام أو غير كلام صغيره طيب كلام ولا غير كلام. أتألم طب نطبق فيها ايش الشروط اولا اتألم لبض ولا غير لبض, لبض. الثاني اتألم مفيد ولا غير مفيد اتألم بالوضع العربي من جواز العربي يبقى لنا ايش تركيب اتألم والتركيب يكون من كلمة او من كلمتين افا وهذه كلمة واحدة اتألم اتألم انا ايو احسنتم يا مركب اذا اتألم لوحدها كلمة لكن هو قال اتألم من معدتي او من بطني ها إبقى جملة مفيدة يحسن قال له الرجل فعن فعن بالصومالية يعني حسن جيد فعن ها. ليست بالكلام لما لأنها فعن لب, لب. طيب مركب مين اللي حسن أول قال له فعن أنا بفهمك عن إيه فعن هو قال له فعن انت خلصت شطبتها وحطيت مكانها عشان تسعيلها على نفسه قال فعن هو قال فعن مركبة إيش التركيب بتاعها فعن, فعن. أنا. دلوقتي أنت صماري أنت أمامي صماري انت تشبههم من الآن فعن هذه فين التركيب ما في. طب طيب الوضع العربي مش موجود طيب المفيد فعن خلي الناس كلها من الصبح تقول فعن وتنادي على فعن في الشارع ممكن هاد يستريب لا لا صحيح اترك الاشكال الآن يبقى فعن أيضا ليس بكلام عربي مفهوم ولا لا مفهوم طيب ننتهي بهذا أقول قول هذا فاستغفر الله ري عليكم ورزاكم الله وعنها خير